والله وحده زل جلال والصلاة والسلام على النبي محمد وصحبه والآل وعلى من صار على نهجهم وقتف أثرهم واتبعهم بإحسان ثم ما بعد فقد أزن الله عز وجل لنا منذ سنوات عدة أن يكون حديثنا في هذا الوقت من كل عام في رمضان عن شيء يتعلق بخير الأنام عليه الصلاة والسلام. فبدأنا الحديث اولا عن أشهر صفاته صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها كثير من المسلمين. ثم سنينا الحديث بعد ذلك بالكلام عن صبره عليه الصلاة والسلام في مختلف المواقف وفي مختلف الظروف والأحوال. ثم كان لقاء العام الماضي للحديث عن الوقفات العطرة في صيرته النظرة عليه الصلاة والسلام وكلما يحاول الإنسان أن يغادر ذلك الميدان ميدان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع فهو منهل عذب لا تزال ترتشف منه وتشرب منه وتغوص في أعماقه لتستخرج ضررا وضررا وحديثنا المتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام في هذا العام سوف يكون حديثاً جديدا